السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اياكم الله وبياكم باذن الله نبدا مجالس التفسير ونعود اليها الشيخ محمد سليمان غير موجود حتى الان عبد الله افتح عندك البي دي اف صفحه سنتين <تصحيح> وثمانيه وستين اتصل عن الشيخ ان شاء الله الله التوفيق. ده منا شو الشيخ موجود؟ لأني أنا يوم الخميس كلمته قلت له بتأخر شوية. أنت عارف الأخبار لا؟ ما شاء الله. ما إن شاء الله من من الغد لأن المدارس تبدا وإن شاء الله يعني بينتأخر شوي عشر دقائق. زين؟ نعم. نعم. إخواني من الغد كما سمعتم إن شاء الله تأخر قليلا لأن عندنا الصلاة قد قاربت الثانية عشر بتوقيت مكة <تصفيق> وتبدأ المدارس عندنا أيضا من الغد الأمر يتغير واحتمال يكون تغيير في جدول ال. مجالس التفسير بحيث نستأذن الشيخ يعطينا أكثر من الوقت في أسبوع واحد يعني نقرأ عليه اسبوعيا مرة ونزيد من الوقت احتمال هذا إن شاء الله سيكون نقلل من عدد أيام حضور المجالس لضغط الحاصل في المجالس بشكل عام نعم شيخنا مسلمن وصل وصل خلاص شيخ عليكم عليكم السلام طوقي أشرت عليكم الله اليوم شيخنا صفحة 268 وثمانية وستين رقم لأن الآل... كيف رقم سوره الآل... آل عمران لأن أنا ظهر عندي 260 وستين عندي الطبعة الثاني يظهر زين رقم الصغيرة والآية رقم واحد ثمانين لعله وإذا خذ الله ميثاق النبيين هذه البداية. <تصفيق> نعم. <تصفيق> الطبع عندك فيها تشكيل ولا ما في؟ ما فيها تشكيل. هذه على برنامج الطراد. أيوة أيوة خلاص ونفس الشيء تقريبا هو كوبي بست. بس لأن ظهرت مية وسبعة. صحيح. صحيح. على كل الأخوان من باب التذكير ان من الغد سيكون هناك تأخير في المجلس يعني عشر دقائق أو 15 بالكثير ويكون المجلس يعني نحاول مع الشيخ أن نمد المجلس إلى نصف ساعة أو زيادة إذا نقرأ فقد أسبوعيا مرة يعني عشان نقلل الضغط الحاصل في المجالس بشكل عام وأنتم ترون المجالس في هذا الوقت تصبح كثيرا وي مهمة أيضا وغالب الوقت هذا يكون البعض في الصراء والنواع يكون في العمل فنضبط وقاتنا في أسبوعيا بإذن الله وإن شاء الله أنا في القناة عندي سيكون غالب المجالس الأسبوعية ولن يكون يوميا إن شاء الله الشيخ عباد الشيخ معصي نعم السلام عليكم رحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب كيف حالكم شيخنا عساكم بخير الحمد لله رخاءه الحمد لله الحمد لله حفظكم الله ورعاكم شيخنا ولا حرمنا من الله منكم شيخنا نقرأ عليكم بإذن الله تعالى كتاب جمع البيان نستمر فيما بدأنا نقرأ عليكم كتاب جامع البيان تفسير تفسير جامع البيان الصوت عندك يا شيب عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسندكم المتصري إلى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء وبيإسند شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن العلمة يجي على رحمة الله ونقرأ معه كذلك الحاشي العلمة الغزنوي سيكون معنا شيخنا محمد سليمان في قراءته بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال ويتخذ أخذ الله ميثاقا النبيين كل بني آدم بعثه من لدن آدم نعم كل نبي بعثه نعم بسم الله الحمد لله وصل كان هذا حق الأنبياء كان, كان الأم به أولى وقيل إضافة الميثاق النبيين إضافة إلى الفاعل أي أخذ الله الميثاق الذي وثقه بالأنبياء على أمهم وقيل المراد ما يعمهم والأمة لكن يستغنا بذكرهم عن ذكر الأمة ما ذكرا منهم. لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم اي رسول كان واللام لتوطئه القسم وما شرطية وقوله لا تؤمن به ولا تنصرنه جواب القسم والشرط او موصول اي للذي اتيتكم علموها كده وقرئ بكسر اللام وحين إذ ما مصدرية أي لأجل إيتاء بعض الكتاب ثم مجيء ثم مجيء مصدق أخذ المصدق لعله أخذ الله الميثاق لتؤمن لا تؤمن النبي أي المراد من النبيين الأنبياء أم المراد من النبيين أنبياء بني إسرائيل والمراد من الرسول مصدق مصدق محمد عليه الصلاة والسلام او؟ النبيين عام كما تقدم لكن المراد لكن المراد من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما صح عن علي بن عباس رضي الله عنهم ما بعث الله نبي من الأنبياء إلا أخذ عليه المثاق لئن بعث محمد هو حي ليؤمن النبي ولينصرنه وأمره, وأمره أن يأخذ المثاق على أمته نعم موسيقى الثاني يقول جواب القسم والشرط أو مصولة يقول المصولة له مبتدا ولا تؤمن به سأدى مسد جواب القسم ويخبر المبتدأ وقدرنا الضمير في آدئتكم لامتناع خلو الصلة عن العائد أما على تقدير الشيط الشرط فهي مفعوله وذكر من الحشية الثالثة يقول عبد الرزاق بن طووس طووس عن أبيه مثل قول علي وابن عباس رضي الله عنهم وذكر من قال أقررتم بالإيمان والنصر وأخذتم على ذلكم إصري عهدي قالوا أقررنا قال الله فاشهدوا ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار أو قال الله تعالى الملائكة اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين على على, على إقراركم وتشاهدكم فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن إيمان أَفَغَيْرَ دِينِ الله يبغون عطخ جملة على جملة والهمزد توسط للإمكار وقدم المفعول لأنه المقصود بالإمكار قيل نزلت في أهل الكتاب حين اختصموا فزعم كل فريق أنه على دين إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منكم كل منكم بريء من دينه، فقالوا لا نرضى بقضائك. وله أسلم انقاد من في السماوات والأرض طوعا الملاיקה والمسلمون وكرها الكذرة حين البأس أو لأنهم مسخرون تحت حكمه وسلطانه أو خوف السيف والسبي أو المراد منه الأسير المراد منه الأسير يجاء به في السلاسل. قيل هذا يوم الميثاق حين قال لهم الست بربكم فقال بعضهم بلا كرها ونصبهما ونصبه حال أي طائعين ومكرهين نعم ومكرهين ومكرهين الكفر طحينا الفاس يقول هشام يقول الله تعالى فلم يكن ينفعهم ايمانهم واف يعقول الحاشيه الثانيه او المراد منه الاسير يقول وعلى هذا المعنى الرابع نقل الطبراني لقد تبرع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علم أن المراد بمعنى السماوات أرض أموم القضايا مع التفسيرين المتواصنين لا يبقى أمومه ففهم ذكر من الحشية الثالثة في الثلاثة يقول يقضون به الجنة هم كارهون هكذا وعرض أذكر في الحديث ذكر منه ذكر هكذا ماشي الحديث الرابع لا وقال وإلينه يرجعون وعيد لهم أي أ غير دين الله مع أن المرجع إليه نعم من قرأ بالياء المنقوط من تحته فظاهر ومن قرأ بالبتاء فأن الباغين هم, هم المتولون والراجزين جميع الناس فناسب الخطاب ذكر منهم نعم فيها وجها في القراءة ترجعوا ويوجعنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الصحف والوحي والأسباط بطون بني إسرائيل المتشبعة من أولاد بني إسرائيل،, من أولاد إسرائيل وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم أمر للرسول أن يخبر. عن نفسه ومتابعيه أو أن يتكلم عن نفسه على طريق الملوك تعظيما له ولا لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق ونحن له لله مسلمون منقادون مخلصون ومن يبتغي غير الإسلام غير الانقياد والتوحيد ديناً فلن يقبل منه وهم في الآخرة من خاسرين بإبطال فطرته السليمة كيف يهدي الله استفهامه الاستفهام إن كان قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا عطفا على او عطف على ما في إيمانهم من من من معنى الفعل لأن معناه بعد أن آمنوا أن الرسول حق أن الرسول حق وجاءهم البينات البراهين على صدق ما جاء به الرسول نعم فيش حشية حشية يقولوا قيل حالهم بتقدير قد من منفعل كفروا وليس عطفا على كفر لأن الظاهرة تقيد المعطوف مقيد به المعطوف عليه وشهانة ما هذه لم يكن بعد إيمانهم لم تكن بعد إيمانهم ربما لم تكن بعد إيمانهم بل معه أو قبله قال والله لا يهد القوم الظالمين الذين وضعوا الكفر موضع الإيمان أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي يوم القيامة لا. إلى المراد بالناس المؤمنون أو العموم. فإذا الكافر يلعن يلعن كل كافر حتى نفسه يوم القيامة. كان مراد في الحديث هو الكافر في الدنيا يلعن منكر الحق على نفسه، لكن لكنه لا يعرف بدون أن يعرف. نعم. قال خالدين فيها في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا يُنْظَرُ لا يُمْهَلُ أو لا ين... لا ينتظرون ليعتذروا أو لا يم لا ينظر لا ينظر نظر رحمة رحمة إليهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك الارتاد وأصلحوا ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح فإن الله غفور رحيم لذنبهم رحيم فيقبل توبتهم الآية في رجل من الأنصار أآمن ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى قومي أنسلوا هل من, هل من توبة فنزلت فرجع وأسلم وقيل في اليهود آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه ثم كفروا لما بعث نعم الشيء الأولى في رجع من الأنصار يقول كمران النساء بن حبان الحاكم قرص قد أخرجه من الوجيز النساء في السؤال في التفسير بن حبان نعم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لأن توبتهم حين إشرافهم على الموت وأولئك هم الضالون نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام بعدما آمنوا بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه الصلاة والسلام أو في اليهود والنصرى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون فنزلت إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا نصبا على التمييز ولم اقتدى به أي لا يقول منهم ذلك بوجه من الوجوه من التصدق وغيره ولو كان بوجه الافتداء وقيل الواو مقحمة نعم ولو كان وجه الافتداء يقول الذي ليس في منه نحو منة ليس, ليس فيه نحو أعط السائل ولا جاء على فرض ورد ساله بظلف محرق وقال وكان هذه الأشياء مما كان ينبغي أن يتبيأ أن السائل إذا كان على فرس مشعر غناء فلا يناسب أن, يناسب أن يعطى فقوله لو على سبيل المبدأ لا يمكن أن يأتي مثل الأرض ذهبا وهذا أحسن التوجيهات بل هو المتحتم من الوجيز. قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين في, في رفع العذاب وفي الحديث يقال للرجل يوم القيامة أرأيت لو كانك ما على الأرض من, من شيء أكنت مفتد بك يقول نعم فيقاول قد أردت, قد أردت منك شيئا أهول لا أردت هكذا قد أردت منك شيئا أهول, أهول من ذلك أو أقل, أو أقل فأبيت فيرد إلى النار <تصفيق> هذا أخرجه البخاري في غير مضاهب هذا ما يحتاج الكراءة قال لن تلعوا البر, البر أي الجنة أو التقوى أو, ك أو كمال الخير نعم يقول <تصفيق> ولما أقبل أنه لا يقبل وإمن مات على كفر من الأرض ذاهبا على سبيل الفرض حتى المؤمنين على الصدقات النفعة فقال لن تنانوا البر من الوجه حتى تنفقوا مما تحب أي بعضه والمراد من و... والمراد منه أداء الزكاة أو صدقة, س... أو صدقة السنة و... ويدل سنة. السنة أو صدقة السنة ويدل م. على الثاني أن كثيرا من الصحاب تصدقوا بأراضيهم وأعتقوا جواريهم حين جلد أو المعنى لن تنانوا البر حد تكون صدقة السنة بمكتن صدقة السنة إلى صدقة المستحب نعم أو, أو المعنى لن البر حتى تنفق وأنتم أصحا أشحا أو ما تنفق من شيء فإن الله به عليم فيجازي بحسبه كل الطعام أي المطعومات نعم ولما يعني أن ليلى البر انفاق المحبوب من المالي ذكر أن إسرائيل حرم مع نفسه للتقرب إلى الله حتى الطعام إليه فقال كل الطعام الآية من الوجيز أشياء ثانية يقول كل طعام يقول أي الذي كان مباحا لابناءه عليه السلام في إن الميت تورخين ما كان مباحين لأحد كما قاله القفال من الوجيس كان حلا لبني إسرائيل أي حلال لهم إلا ما حرم وهو لحمان الإبل والبانها لحمان لحمان الإبل, لحمان الإبل. طيب وهو لحمان الإبل والبانها أي العروق او العروق اسرائيل وهو يعقوب على نفسه لنذر النذر في مرض لإن عافاه الله لا يأكل لا يأكل أحب الطعام والشراب ولحم, ولحم الإبل ولبنه أحب, أحب إليه أو أحب إليه أو نذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق النساء أو النساء عرق النساء أو العروق تضره في... نعم النسأ النسأ نعم عرق النسأ أو العروق تضره فاتبعه, فاتبعه بنوم في إخراج العروق من اللحم نعم يقول الحرشية الثالثة يقول أي ذلك على ذلك حديث الرؤون محمد وحديث حسن هو صحيح وكذا مش طيب من قبل أن تنزلت قرآن جاز أن يتعلق بحرم بحرم أو بحرم لا أدري ماذا أو بحل أو بحل, أو بحل, أو بحل فيها لعلى إشكالية ما ماذا قال في الحاشية أما تعلقوا بحرم أو خلاف الأولى نبان بني ويأخذو الطورة ردة من توضيح الوضوحات من وجه نزلت ردا على اليهود حين طاعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزعم أنك على ملة إبراهيم وكان حراما عليه أشياء من لحم ولبن ولبن, ولبن إبر أو العروق وأنت تحلل فنزلت إن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول التوراة. وبشؤم ذنوبهم حرم في التوراة ما حرم قل يا محمد فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين إن لحمة, إن لحمة ولبن الإبري أو العروق حرام على الأنبياء كلهم فلما قال لهم بهتوا فمن افترى افتعى على الله الكذب بان الله حرم لبن لحم ولبن الإبل عليهم من بعد ذلك ما علم أن التحريم إنما كان من جهه يعقوب فأولئك هم الظالمون او الايه رد على اليهود حيث زعموا أن كل ما هو حرام عليهم كان حرام عن خلائق قبلهم لا أن الله حرم عليهم بشؤم ظلمهم قل صدق الله في جميع ما اخبر أخبر وكذبتم أنتم أو في جميع ما أخبر في جميع ما أخبر وكذبتم أنتم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الباطل وهي ملة الإسلام وهي ملة الإسلام التي في الأصل ملته أو مثل ملته وكان وما كان من مشركين تعريض عن اليهود إن أول بيت مضيع أي أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض قبل خلق الأرض بألف عام أو بيت بناه ملائكة هم سكان أرض قبل آدم عليه السلام أو بناه آدم أو أول بيت مضيع لعباده الله وكانت البيوت قبله وهو قول علي رضي الله عنه قيل سبب نزوري أن اليهود قالوا قبل قبلتنا أفضل وأقدم فأنزل الله نعم من أول بيت يقول لما أمر باتباع من التي بريء من التي الله الحرام فأخذ في يدي أمره إلى انتهى فقال إن أول بيت الآية من الوجيز عن جهل الثانيه لما قول علي يقول عبد الحتم الصحات صحة, صحة الرواية عن للناس الذي ببكت أي للبيت الذي ببكت وهي لغة في في مكة أو مكة من الفج إلى التنعيم وبك من البيت إلى البطحة أو هي البيت والمسجد وما وراءه مكة أو موضع البيت مباركا كثير الخير أو كثير الخير كثيرا كثير الخير حال من من ضمير الظرف او هدى للعالمين فانه قبلتهم ومتعبدهم فيه ايات بينات كل جبان قصده بسوء كاصحاب قصده. كل جبان قصده بسوء كاصحاب الفيل كاصحاب الفيل قهره هكذا مقام إبراهيم أي من جملتها أو بدل من الآيات بدل البعض أو أثر قدمه في المقام آية بينه ومن دخله أي مكة كان آمنا من القتل والغاره ما دام فيه لكن لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فيأخذ بذنبه أو من دخله معظما له امن يوم القيامة من عذاب قيل جملة شرطية عطف على أو عطف على مقام من حيث المعنى على مقام من حيث المعنى أي أمن أمن من دخله أو أمن من دخله لعله هكذا من دخله من جملتها نعم تقول من دخله معظما يقول وقول بعض الصحابة قال عليه الصلاة والسلام من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئات وخرج مخبورا له على هذا ضمير من دخله للبيت ذكر منهم ولله على ولله على الناس حج البيت أي قصده على وجه المخصوص واناستطاع إليه سبيلا كل كل ما أتى كل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله هكذا كل ما أتي إلى الشيء فهو سبيله وهو بدل من الناس مخصص له والاستطاعة ان لا يكون عاجزا بنفسه يقدر على الركوب بلا نشقة شديدة وله راحلة وزاد, وزاد رواح ورجوع فاضل عن نفقدي من يلزم عليه نفقته وكسبته ثم إن اليهود حين أمروا بالحج قالوا ما وجب علينا فنزل قوله ومن كفر اي جحد فرضيته أو فرضيته فما إن قال ابن عباس وغير واحد من السلف نعم فإن الله غني عن العالمين أي من وجد ما يحج به ولم يحج حت حتى مات فهو كفر به وقيل وضع وضع كفر موضع هكذا كفر. وضع كفر موضع لم يحج تغليظا نعم فهو كفر به أو كفر به يقول هذا كذا عن عليٍ وروى الترميز غير من الصحابة الحافظ على مثل هذا البعد ولفظ كلام عمر بالقطاف الحج في يوم حجة فسواء العيماة المدين أو ابن كثير في التفسير. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله النقلية والعقلية الدالة. على صدق على صدق القرآن وما وما أنزل أو أنزل عليه ومن أنزل عليه. يقول لما فرض من بيان البيت والحج الكتاب لا يحجون أعرض عن خطابهم إذا بشده بشدة الغضب عليهم فقال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم قل يا الكتاب الايه فذكر من الوجيز والله الواو الحاء شهيد على ما تعملون فلا ينفعكم التحريف فلا ينفعكم التحريف والكتمان قل يا اهل الكتاب لماذا تصدون عن سبيل الله عن دينه وكانوا يحتالون لصدهم عن الاسلام من امن مفعول تصدقون تصدون تصدون لا تصدون نعم الايه هنا مفعول تصدون تبغونها عوجا حال حال من فاعل, من فاعل تصد تصدون أي طالبين سبيل الله اعوجاجا لتلبيسكم على الناس وتغييركم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريشكم بين المؤمنين وهو متعد إلى مفعوليه بلا واسطة وأنتم شهداء أن الصد عن إسلام ضلال وكتمان أمر محمد غواية او روايه وما الله بغافل عما تعملون ولما كان انكارهم ولما كان انكارهم من القرآن مهاجره مهاجره مجاحره استغفر الله منهم قال والله شهيد ولكن نصد عن إسلام نصد والتحريف من أسرارهم قال وما الله بغافل دقيقة كم بقي دقيقة, دقيقة ها فقط بقي قليلا نقف على هذا هذا الصفحة, الصفحة يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا ثريقا من الذين أود الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين ثاني مفعولي يرد فإنه بمعنى التصير نزالت ما زالت إلى إلى قوله لعلكم تهتدون في الأوس والخزرج حين ذكرهم اليهود ذكرهم اليهود الحروب وعداوات الجاهلية ليفتتنوا ويعودوا ويعودو لمثل ما فيهم من الجاهلية نعم. على تباين تباين ما طيب. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وغيره وفيكم رسوله الزاهر الباهر السراج الظاهر عليه الصلاة والسلام نعم يقول وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قالوا يوم الأصحاب أي رؤون أعجب إليكم إيمانا أعجب إليكم إيمانا قالوا ملائك قالوا كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال فكيف لا يؤمنون ورح ينزل عليهم قالوا فنحن قال فقال فكيف لا تؤمنون أنا بين أضوركم قالوا فمن قال أو من من بعدكم يجدون يؤمنون بما فيها ثم جن من الوجيز ومنه قالوا لا ومن يعتصم بالله يلجو إليه ويتمسك بدينه ويؤمن به فقد هدي إلى صراط مستقيم طريق واضح لعوجا جدا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله كل خير مشيخنا الكرام نشكر شيخنا محمد سليمان بقراءه الحاشيه ونشكر شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى شيخنا محمد عبد الله شجاع عبادي على حضوره واستماعه لينا بارك الله فيكم شيخنا حسين الله اليكم نقف هنا ونستجيزكم بما قرأنا قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم واحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وخيضكم ولا حرمنا من الله منكم وحفظكم الله من كل سوء ومكرم تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم لا نطيل عليكم طيب أخواني فقط من باب التنبيه يعني هكذا سيكون المجلس إن شاء الله نرتب الأمور مرة أخرى وسيكون الموعد بعد يعني عشر دقائق من الساعة الثانية عشر بتوقيت مكة عندنا الواحدة بتوقيت الإمارات يعني يتأخر من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة ولعل نجعل المجلس فقط أسبوعي بارك الله فيكم ونلتقيكم بإذن الله غدا إذا كان لنا لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته